بوك تو دفدست إشس ستة وتسعون ستة وتسعون تري. حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة yas استانوا شتم زازوني بوديل انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه yes استانوا أمورا شتم تربدا أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس أصير متعبا, <أصير متعبا> مجرد أن يكون علي أن أدرس. ياس كيف بريستنا من داربوتم، شتم كيف بدتم سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. متى أنت ستتصل؟ متى أنت ساتتصل؟ شتم إمام أين مومنت ورمة. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. تويك سيجافي شتم كإما مالكو ورمة. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو. بمجرد أن يصبح عنده وقت. طلقو كرابوتيت. إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ ياس كرابوتم سدودك موجم. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. ياس كربتام سدودكاسومزدraf سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة توي لجيفو كريفت نامستو درابوتي إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل تَأْتِي <تصفيق> تَبِسْنِكَ نَامِسْتُ إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. طوي سَدِي وَكَفِي <تصفيق> عَنْتَا نَامِسْتُ إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة. Бедле мин да не ја оди во што знам, тој живе овде. го однесам. Потоа ќе одам во куќата. Кога ќе одам, ќе го однесам. Потоа ќе одам во куќата. Кога ќе одам, ќе го однесам. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. што знам, حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Яс с успав, навреме. لقد راحت علي نومه. وإلا ل كنت حسب الموعد. لقد راحت علي نوما وإلا ل كنت حسب الموعد. Yaz go propustiv autobusot. إنكوا كدويدف نا врем. لقد فاتني الباص وإلا ل كنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا ل كنت حسب الموعد. ييس ننجيد الباطط إنك كضيدف لم أجد كنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا كنت حسب الموعد <مسخن> <لم> <وإلا لكنت> <مسخن>